بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعنى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا لفصح في الجولة صح في إبراهيم وموسى